في درسه هي وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان فيه 12 نوعا ذكر الأول ثم ثاني كنا قد سرعنا شيء منه وهو ما يتعلق ب ادب خروجه يعني العالم لانك طالب العلم ذكرنا هذه عامه وليست خاصه بكل مسلم الاصل فيه انه يتاتب هذه الاداب ادب خروجه من البيت وكذلك ما يتعلق به الدرس فذكر انه اذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ثم يقول بسم الله إلى آخر ما ذكره فاعرفنا أن هذا الحديث فيه بعض الزيادات وليست هي من اصل الحديث من صحح الحديث الاذن يحذفها لانها ليست من من اصلي واما ما ذكره بعضهم ان ما زاده بعض سلف من الالفاظ على تعبادات أنه مقبول هذا في نظر لأن الدعاء لا سيما في مثل هذه خروجا ودخولا نحو ذلك الاصل فيها التعبد بمعنى انه لا يزاد عليها حرف واحد البت فليس مجال الاجتهاد بمثل هذه المسائل واناثر عن صحابي وكان الظن أنه ليس من قبيل الاجتهاد حينئذ يقال بأن له حكم الرفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا كان من قبيل الاجتهاد هذا لا يزاد على على النص فيبقى كما كما هو ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذا دعاء ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس يديم عليه السمر ومنذ أن يخرج ويذكر الدعاء المذكور استمر في ذكر الله تعالى من تسبيح وتهليل وتحميد ونحو ذلك ولا شك أن الادله العامه الوارده في فضائل الذكر تدل على ذلك يعني الادله الوارده في فضل التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الاخر كثيرة جدا لكنها مطلقه وليست مقيده به شيء البتة هنئ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على نوعين منه ما هو مطلق غير مقيد بحال من الأحوال لا بفعل ولا بقول ولا بزمن هنئ يكون مطلقا فلا يقيد النوع الثاني وهو ما كان مقيدا بدخول الى الخلاء خروج منه أو البيت ونحوه ذلك التي بعد الصلاه اذكار الصباح والمساء هذه كلها تعتبر مقيده حينئذ هذه لا تبدل ولا تغير يعني لا تنقل الى وقت اخر ولا تلصق بفعل اخر وانما التوقف والتوقيف هو الشرع حينئذ ينظر الى كل نوع من هذين النوعين فيعمل به في محله فلا ناتي الى المقيد فنطلقه ولا ناتي الى المطلق فنقيده واضح هذا ما كان مطلقا من الأذكار لا نقيده بل تقييده يعتبر من البدع يعني من ضوابط البدع في التعبادات لا سيما في الاذكار ان ياتي الى لفظ مطلق فيقيده كما جاء في في ما يتعلق بالتسبيح مثلا جاء سبحان الله سبحان الله والحمد لله لا إله الا الله والله اكبر هذه جاءت مطلقه يقولها في في اي وقت لو قيدها بوقت معين وجعل لها عددًا معينا حينئذ نقول هذا خالف السنة ثم إذا استمر هنا قال ماذا يديم الذكر عليه المستمر إذا استمر على ذلك حينئذ نقول هذه بدعه هذه صارت ماذا صارت بدعه هذا هو الفرق بين خلاف السنة وبين ما يصدق عليه وصف البدعه خلاف السنه قد يفعله مرة واحدة حينئذ نذكر أنه ماذا أو نحكم عليه بانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا داوم عليه والصقه بي وقت معين وعدد معين هيندي قولها فما اعتقاد خلاف السنه شبهه الاعتقاد وارده لكنه ليس الظاهره لكن لما داوم عليه هيندي شبهه الاعتقاد يعني بالنسبه الى الشرع هذا شبهه الاعتقاد بالنسبه الى الى الشرع يعني جاء به الشرع فلما داوم عليه واكثر منه علم من علم أنه انه ماذا ان عنده اعتقادا زائدا على مجرد القول والفعل وكل اعتقاد في مثل هذه المحال يعتبر من من البدع فذلك ما جاء مقيدا عنيد الله لا يطلق فقول يديم ذكر الله تعالى لا اشكال فيها ان الادله العامه تدل على على ذلك لكن قوله الى اي يصل إلى مجلس التدريس هذا فيه شيء من من التقييد فيه شيء من من التقييد يحتاج إلى الى دليل لماذا لأن فيه حثه على العالم انه كلما خرج إلى درسه من بيته إلى مكان التدريس سواء كان مسجدا ام غيره يديم الذكر على هذا النحو ما عداه لم يذكره المصنف رحمه الله ما عدا هذا الوقت من خروجه إلى الى درسه لم يذكره فدل ذلك على ان ثمه تقييدا في هذا واذا قيد نحتاج إلى الى دليل وليس ثم ثمه دليل هذا أكثر منه اهل العلم يعني أكثر من ذكره ناسيمه في الاداب المتعلقه بالتدريس ونحو ذلك فلاذا يحتاج إلى ماذا تدوين دليل فلا يكون طالب العلم امعته ياخذ كل ما ذكره اهل العلم لهم الفضل وله المكنه لكن يجب عرضه مثل هذه المواضع على الكتاب والسنه والا يكون شيء من التضارب بعضهم اذا جاء في مثل هذه المواضع قال هذا جرى عليه عادة أهل العلم وإلى آخره جرت عليه عاده أهل العلمي هذا ليس دليلا شرعيا الدليل الشرعي ما هو قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم يفعله اذا النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة العلماء حينئذ خرج وعلم وخطب ودرس إلى اخره واستسقى لم يذكر عنه أنه خرج من بيته إلى الاستسقاء وكان ماذا يديم الذكر على نحو معين قد يذكر الله تعالى لكن يسوي عنده هذا الموضع مع غيره هذا لا اشكال فيه لو كان كل ما خرج في بيته وكلما خرج وهو يديم ذكر الله تعالى حينئذ نقول هذا لا اشكان لو ذكر الله تعالى إلى مكان تدريسه ليس ثم اعتراض لكن تخصيص هذا الموضع نقول يحتاج إلى الى دليل لانه قد ينشغل في بيته بالتحضير والتعلم والى اخره والانشغال بالقراءه والمطالعه قد لا يذكر الله تعالى مثل هذا الذي عينه رحمه الله تعالى حينئذ نقول هذا يعتبر تخصيصا ونرجع إلى الاصل اذا قول يديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس قلنا هذا التخصيص احتاج إلى دليل لا تبقى عامه لا تخصص بي بحاله البتة وليس هذا فيه طعن في هذا العلم من أكثر من ذكر هذا الموضوع لكن حجه فيه الدليل حجه في الدليل قال فاذا وصل إليه يعني الى مجلس التدريس سواء كان مسجدا ام غيره لان الدروس قد تقام في غير المساجد يستحب يلزمها كالمدارس ونحوها سلم على من حضر يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا له ادله عامه له دله عامه لا اشكال فيه سواء كان على الطلاب أم على غيرهم قال وصل ركعتين هنا ان كانت في مسجد دلت الادله على ماذا على أن المساجد لها ركعتين وهي تحيه المسجد ده الدليل بذلك لكن إذا لم يكن في مسجد ودخل مدرسة او دخل ساحه او صراحه ورد ان يدرس حينئذ نقول له صلي ركعتين على كلام المصنف نحن صلي لكن بالدليل لأن هذه الصلاة تدل على ماذا على أن هذا المكان له حرمه له مكانه والمسجد كذلك له حرمه له مكانه معظم من شعائر الله تعالى لكن لو ذهب ما الى مدرسه الصراحه نحوها ليصلي ركعتين المصنف يرى ذلك لكن الصواب انه ماذا يحتاج الى الى دليل الصواب انه اذا كان درس في في مسجد وكان قد دخل في وقت ليس هو وقت نهي حينئذ شرع له قيل استحبابا وقيل على الوجوب شرع له ان يصلي ركعتين هما تحيه المسجد واذا دخل المسجد في وقت كراهه فتم خلاف بين العلم والصواب انه لا يصلي بل يجلس مباشره واكثره العلم على الكراهه يعني صلاه ركعتين على صلاه ركعتين أو الصلاة صلاة النفل في وقت الكراهه في وقت النهي يعتبر مكروها والصواب أنه انه محرم والتفصيل بين ذوات الأسباب غيره هذا تفريق لا دليل عليه البت و إذا دخل بعد العصر جلس مباشره جلس مباشره قال هنا وصل ركعتين ان لم يكن وقتها كراهه يعني إذا لم يكن في مسجدين اذا فصل بين وقت كراهه وبين غيرك دخل في مدرسة في وقت كراهه جلس مباشرة لان يكره له ان يصلي في هذا الوقت وان دخل الى مدرسه في غير وقت الكراهه صلى له ركعتين هذا التفصيل من عند المصنف رحمه الله تعالى ولذلك قال فان كان مسجدا تاكدت يعني ركعتان تاكدت يعني تاكد عليه ان يصلي ركعتين قبله ان يجلس مطلقا يعني سواء كان في وقت كراهه أولى لا والمصنف الشافعي وعندهم ماذا أن ذات الأسباب تصلى ذات الأسباب تحيه المسجد تصلى ولو كان في وقت كراهه اذا الصواب ان ما كان في المسجد لا اشكال أن المشروعيه وارده وفي وقت النهي فيه خلاف ولو ترجح عندهم يصلي فصلى لا اشكال فيه مساله خلاف فيها سائق واما في غير المسجد فلا يسرع بل لو داوم على ذلك الله اعلم انه يكون من من البدع وما ذكره العلم يعرض على الكتاب والسنه ثم قال ثم يدعو الله تعالى يعني بعد الصلاة بالتوفيق يعني للصواب والاعانه على العمل التدريسي ونحوه ذلك والعصمه من الخطا والزلل يدعو الله تعالى هذا لا باس به يعني ان صلى تحيه المسجدين او في فرض ندع الله عز وجل ان يوفقه في درسه وأن يلهمه الصواب والرشد وان يعينه ويعطيه القوه ويبارك في وقته الى آخره لا باس به لا باس به سواء كان قبل الدرس أو بعده أو في سائل وقتي قال ويجلس مستقبلا القبل إن امكنه وعرفنا أنه لا يسرع الا ما جاء فيه به النص هذا الاصل اذا تعمد ان يجلس في سائل الطاعات وإن كان بعض الفقهاء يرى أن ان كل قاعه في فيها استقبال القبلة الا لدليل الا لهذا يحتاج إلى الى دليل وليس فيه دليل واما حديث أشرف المجالس ما استقبل به القبلة فهذا لا, لا يصح لا لا يصح جلس بيوقار وسكينه وتواضع وخشوع متربعا أو غير ذلك على الهيئه التي يمكنه أن يجلسها ما لم يكن ثم مخالف لشرع أو عرف فيجلس المعلم كيفما شاء كيفما شاء ان شاء أن يتربع ان شاء يتكئ إلى اخره ما لم يكن فيه مخالفه شرعيه او مخالفه عرفيه يعني شاهد الناس ان هذه الجلسه لا تليق باهل العلم ولا تليق بالانسال الملتزم المستقيم الى اخره ان يترك ما يكون مشينا عند عند العام او في العرف أو في العادة لأن العرف والعاده هنا محكمه بمعنى انه يلتفت اليها قد عرفنا فيما سبق ان هذه الاداب التي ذكرها المصنف من ما هو شرعي ومن ما هو عرفي ولا باس بي ما لم يكن ثم مخالفه شرعيه لا باس ما لم يكن فيه مخالفه شرعيه قال متربعا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات جمع فعلة. جلسه فعله في مرة جلسة جلسه هيئه فعله فعلا قال ولا يجلس مقعيا ولا مستفزا لا يجلس مقعيا مقعيا هذا اسم من اقعى يقعي هو مقعي وهو أن يفترش قدميه ويجلس على عقبه هذا جاء الكلام فيه في الصلاه اما خارج الصلاه فلم يرد فيه شيء الا اذا كان ثم عرف وقال ولا مستفزا غير المستفز غير متمكن في جلوسه كانه يثور للقيام يعني ليس بجالس ولا قائم كانه لم يجلس ومستعد على القيام متحفز هذا يسمى ماذا مستفز قال في التاج واحتفز استفز ومنه حديث انس إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بتمر فجعل يقسمه وهو محتفز اي مستعجل ليس جالسا متمكنا بمقعدته من الأرض وليس قائما يعني بين بين بين الجلوس وبين بين القيام قال أي مستعجل مستوفز يريد القيام غير متمكن من الأرض هكذا قال في التاب يريد القيام غير متمكن من من الارض يقال رايته محتفزا أي مستوفزا كتحفز ومنه حديث الاحنف كان يوسع لمن أتاه فاذا لم يجد متسعا تحفز له تحفزا اذا الاقعاء ان يفترش رجليه ويجلس عليهما والمستوفز هو المتحفز الذي يكون بين الأرض وبين القيام قال ولا رافعا احدى رجليه على الاخرى يعني لا يضع قدما على على قدمه ولا ممدد رجليه لا يمد رجليه ولا او احداهما او احداهما يعني يقبض رجلا ويمد الأخرى الا اذا كان ثم حاجه لمرض أو تعب أو طول درس ورد ان يمد رجليه والان الاشكال في ذلك لم يرد دليل من الشرع ينهى عن عن ذلك وانما النظر فيه في العرف قال ولما د رجليه او احداهما احداهما احديهما هكذا عندكم الكتاب صحيح احديهما لكن تنطق احداهما تنطق احداهما كتبوها بالياء لمكان إمالة الفتحه قبل الالف لا الكسره يعني مراعاه للإمالة فقط والاحدهما هو الاصل هو كما كتب الصلاه صلا وكتبوا كذلك الذكاء بالواو زكا وكتبوا الحياء بالحياء تنطق ماذا حياة صحي زكاء وتكتب زكاء احيانا حين نقول ماذا هذا هذا مراعاه للإمالة كتبوها بالواو لأن الألف مالت نحو الواو هكذا في لسان العرب اما نطقها احداهما هذا في نظر قال من غير عذر فإن كان ثم عذر حينئذ لا باس به سواء كان في الاقعاء أو في تحفز أو في رفع احدى قدميه الى اخره كيفما امكنه ان يجلس حينئذ جلس ان كان الع ولو كان مخالفا لما جاء في الشرع للحاجة أو كان مخالفا للعرف اذا كان ثم عرف هينئذ فاذا كان ثم عذر أو حاجة هينئذ لا باس أن يجلس على الجلسه التي يطمع إليها لأن الدرس هو المقصود صحيح ام لا والجلوس هذا وسيله هينئذ لا تراعى الوسائل إذا كانت تؤثر عليه على التعلم والتعليم قال ولا متكئا على يده إلى جنبه على يتكئ على على يده اليمنى وعلى يده اليسرى او راى ظهره لا يجعل يده وراء ظهره اذا هذه كلها ماذا كلها صفات للقعود قال وليصن بدنه عن الزحف يصن اي يحفظ بدنه عن الزحف يعني قد يجلس بعض الناس واذا تكلم يزحف يمشي ها كالصبي هذا ممنوع لانه مخالف للعرف قال وليصن بدنه عن الزحف المشي والصبي يزحف على الارض قبل أن يمشي هذا الذي اراده والتنقل عن مكانه عطف تفسير قال ويديه ان يصن يديه عن العبث والتشبيك بينها يعني لا يجعل يديه على وضع يخالف العرفه قال وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة يعني لا يفرق النظر ينظر إلى غير الطلاب مثلا يتلف تمن اليسرى كذا هذا إذا احتاج لا اشكال فيه لكن إذا لم يكن ثم حاجة فالاصر عدمه لان الاصل كما سياتي أن يقبل على الطالب يعني على الجميع ينظر هنا وينظرون هذا الاصل حينئذ إذا كان ينظر الى غير الطلاب هكذا يتمعن حينئذ اعرض عن عن ان هذا لا يليق لعرفا ولا ولا عاده الا لحاجته الا لحال فان كان ثم حاجه فله فلا, فلا اشكان اذا وعينيه يعني يصون عينيه كما يصون يديه عن العبث والتشبيك بها كذلك يصون عينيه يعني يحفظ العينين عن تفريق النظري من غير حاجة وراد تفريق النظر لغير الطلاب واما الى الطلاب هذا كما سينص عليه لا باس به ثم قال من الاداب التي يرعيها المعلم قال ويتقي المزاح وكثرة الضحك فانه يقلل الهيمه ويسقط الحشمه ويسقط الحشمه يتقي اي يمتنع عن المزاح وكثرة الضحك جمع بينهما وفصله يعني منع من المزاح مطلقا وقيد الضحك بماذا بالكثرة واذا قيد الوصف بالكثرة لا يمنع منه من القله اذا قال ماذا لا يضحك اذا لا يضحك ولا ولا ثواني قال لا يكثر الضحك اذا صار النهي عن ماذا عن كثره الضحك قال ويتقي المزاح اذا لا يمزح لا يقع في المزاح وهذا فيه فيه بحث عند اهل العلم يتق المزاح مزاح بضم الميب ويكسر مزاح مزاح يعني يجوز فيه الوجهان والضم أشهر ضممه اشهر قيل المزاح بالضم اسم المزاح بالكسر وقيل بالضم اسم من مزح يمزح وبالكسر مصدر مازح يعني تفريقه بينهما باعتبار المصدرين لكن المشهور الاول أنه مصدر مزح ثم يقال فيه ماذا مزاح ومزاح وفي القاموس مزح كمنع مزح كمان على وزن فعل مزحا منعا ومزاحه ومزاحا يعني ياتي بالتاء وبدونه بدون التا داعب اذا ما المراد بالمزاح والمزاح المداعبة يعني لا يداعب احدا على كلامه واطلاقه يتقي المزاح اذا يتقي مداعبة أحد من الطلاب البتة ولو كان حقا ولو كان على على قلة لكن هذا ليس بمراد كما سياتي قال داعب ومازحه وممازحه ومزاحا بالكسر وتمازحا هذا كله يعتبر من المصادر التي ذكرها اهل العلم اذا يتقى المزاح المزاح يدوز فيه الوجهان والمصدر هو نعتبر لي لفعل واحد وبابه فعلى باب منع يمنع منعا ثم المزاح بصاط مع الغير من غير إذاء بساط مع الغير يعني بصاط النفس واذا بسطت النفس بسط القول تبعا له اذا يقول قولا سببه ماذا انبساط النفس كما أن الإنسان إذا غضب وصار في قلبه وصدره حقا ونحو ذلك ظهر أثره ظهر اثره بلسانه ووفعله كذلك انبساط النفس العكس اذا انبسطت النفس وانشرح الصدر لابد أن يظهر الاثار في الوجه من التبسم والانشراح وكذلك في القول وكذلك في في الفعل اذا هذه اثار كما علمنا سابقا ان الامور الباطنه لابد ان يظهر لها انفعالات يعني ما يقابلها من القول والفعل والانسان اذا رايته من افعاله وتصرفاته واقواله بل من رؤيه وجهه تعرف ماذا أنه منشرح الصدر اولى من من يحسن الفهمه يعرف الناس من نظره إلى وجهه أنه ماذا انه منشرح الصدر اولى واذا تكلم ازدادت العلامه واذا فعل كذلك ففعله وقوله ينبئ عما في نفسه وهذا كما ذكرنا سابقا انه كذلك في باب الايمان يعني في باب الشرعيات فليس خاصا بي بالشرع بل هو أعم من, من ذلك إلا ما يسمى بالمنافق والمداهن ونحو ذلك قد يظهر شيئا وليس فيه في نفسه كذلك في الشرع المنافق في الشرع والمنافق في المعامله نفاق اجتماعي كما يقال حينئذ لا فرقه بينهما البتة هذا يضمر في نفسه ماله يظهره أو يظهر شيئا ليكون مخالفا لما لما في نفسه اذا التلازم بين الباطن والظاهر هذا قد يكون في العادات والافعال العادية التي تكون بين بين الناس فما يكون من غضب وحقد وحسد الاصر فيه ماذا أنه أنه يظهر هذا لاصر فيه الا اذا جاهد نفسه ويحتاج إلى الى جهاد كبير اذا المزاح حقيقته انبساط مع الغير من غير اذائ فإن بلغ الاذا بالقول او بالفعل يكون سخرية وهذا الفرق بين المزاح و والسخريه كلاهما انبساط لكن السخريه فيها تعدي فيها اذى إما بالقول واما بالفعل حينئذ يسمى ماذا يسمى سخرية يسمى استهزاء يسمى استخفاف هذا يكون ماذا هو انبساط لكن ماذا ترتب عليه اذاء الغير واذا لم يترتب عليه اذاء الغير بل قابله بالانبساط والانشراح حينئذ يسمى ماذا يسمى مزاحا ثم علم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هو الذي جعله المصنفون رحمه الله اصلا وهو انه يتقي المزاح ولم يفصل قال وكثره الضحك يعني بناء على حديثين كلاهما ضعيف حديث الاول قال ثم علم انه ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تمار اخاك ولا تمازحه لا تمار لا تجادل ولا تمازحه هذه لا نهيه وتمازح فعل مضارع جاء في سياق النهي ماذا يفيد يفيد العموم اذا لا يقع مزاح البتة ان في شيء يسمى مزاحا اذا لا تنبسط مع الغير ولولا لم يكن ثم اذاء لماذا لان هذا هو حقيقه المزاح فاذا كان كذلك صار منهيا عنه الحديث اخرجه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه قال العراقي يعني من حديث الليث ابن ابي سليمان ضعفه الجمهور ليس ابن ابي سليمان ضعيفا عند الجمهور ان جعل ابو القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن حديثه من قبيل الحسن وقال الترمذي وقال الحافظ رواه الترمذي بسند ضعيف رواه الترمذي بسند ضعيف اذا حديث اذا لم يثبت تفريعه يكون ماذا يكون غير الصحيح إلا ما يخالف القواعد العامه فننظر حينئذ لقواعد لا ضرر ولا ضرار فاذا كان الانبساط والكلام قد يؤذي الغير ووصل إلى الأذية وكثرته قد تؤثر في النفس أو يترتب عليها عاقبه ليست حميده حينئذ نرجع للقواعد العامه وليس عندنا حديث خاص يتعلق بماذا بالمزاح لأننا إذا نظرنا الى هذا الحديث باعتباره هو فإن صح إن صححته لا الاشكال فيه تحدم المزاح ماذا محرمة؟ ليس مكروها والتفرقه بين الأدبي بكونه مكروها ما عداه يكون اصله التحريم هذا تفريق ليس بصواب فمن صحح الحديث لزمه ان يقول بأن المزاح ماذا محرم الا اذا دل دليل على الاستثناء او على الصرف قال هنا النووي اعلم أن المزاح المنهي عنه هذا بناء على اعتبار أن الحديث في فضائل الاعمال أو ما يتعلق بالاداب المكروه حينئذ يعتبره بعض اهل العلم ولو كان ضعيفا حديث الضعيف فيما يتعلق بالادبيات عند كثير من اهل العلم لا سيما معمول به يعني يفرع عليه احكام شرعيه لكن لا يقال حرام ونحو ذلك انما يعبر به بكرهها قال يعلم ان المزاح المنهي عنه هو الذي فيه افراط ويداوم عليه افراط يعني يكثر منه اذا ما لا يكون فيه افراط لا باس به ويداوم عليه ما لم يكن فيه مداومه صباح مساء كلما التقى به مزاح هذا ماذا هذا منهي عنه لكن مزح معه في وقت دون دون وقت منهي عنه ليس ليس إذا اذا قيده نبي يرحمه الله تعالى بالافراط ثم بالمداوم هذا الذي يعتبر منهيا عنه قال فانه يعني المزاح الذي يفرط فيه ويداوم عليه يورث الضحك وقسوه القلب والضحك ذلك لذاته ليس منهيا عنه بل ليس مذموما اصلا ولكن كثرة الضحك ان صح الحديث هي التي جاء فيها الذم فالا لم يصح رجعنا إلى العمومات يعني من حيث ماذا الضرر يزال الى اخره والذي يورث ضغائن القلوب والاحقاد ان حذالك يكون منهيا عنه فانه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين الذي يمزح كثيرا صباح ومساء هل كيف يشتغل بذكر الله تعالى جعل المزاح عوضا عن ذكر الله تعالى وجعل المزاح ماذا عوضا عن الفكر في مهمات الدين بدلا ان عن العلماء لا بدلا من ان يشتغل بالفكر في مهمات الدين ومسائل الدين اشتغل بماذا بالمزح اذا صرف عن الجدي إلى الهزال وهذا لا ينبغي وكان من من جهه عامه الناس عامه الناس لا ينكره عليهم لو افترطوا في المباحات لا سيما في مثل هذه الازمان التي عمت فيها الغربه والبعد عن عن الدين حينئذ لا يفرط في ذم الناس العوام واشباه العوام من طلبه العلم لا يبالغ في ذمهم في التمسك أو الاغراق في بعض المباحات وانما ينظر الى الضابط المعين الذي هو ماذا امتثال الواجبات وترك المنهيات هذا يعتبر صحه تعبير خطا أحمر لا يتجاوزه كل مسلم لا طالب علم ولا, ولا غيره يعني لا يترك واجبا ولا يتلبس بمنهيا أما ما بعد ذلك حينئذ نقول هذا باعتبار الأشخاص و الأزمان الازمان و فلا يفرط في مثل هذه المسائل اذا قال ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين هذا إن كان من الذين يذكرون الله تعالى كثيرا وكان ممن له صول وجوله في مهمات الدين كالعلم اما من عداهم فينظر فيه قال ويؤول في كثير من الاوقات إلى الإيذاء يعني مما ذم المزاح انه قد يورث ماذا قد يورث الاذيه يعني يسرسل فيه ابتداءا فيما لا يؤذي ثم بعد ذلك يفرط ويكثر منه ويداوم عليه ويترتب عليه الاذاء واذا ترتب عليه اذا حصل حصلت القطيع حصلت الاصل الذي جاء الشرع بادامته والحث عليه ما هو ها الصلة. هذا الاصل فاذا كان كثرة المزاح تفضي إلى قطع الصلة صار ما هي العامة اذا لولا من صح الحديث لجئنا القواعد العامة كذلك كثرة الضحك ونحو ذلك إذا كان يترتب عليه ماذا قطع الصلة حينئذ صار ماذا صارت الدليل العامة دالة على ذمي بل على تحريمه كل وسيلة وجوب صلة الأرحام بل الصلة على جهة العموم هذه مأمور بها شرعا هي من الواجبات اينذن إذا كان ثم شيء من المباحات يفضي إلى القطيعه والقطيعه محرمه ففالمقاصد لها احكام فالوسائل احكام المقاصد وسائل لها احكام الخساره صار محرما قال ويؤول في كثير من الاوقات إلى الاذا ويورث الاحقاد ويسقط المهامة والوقار فاما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمزح يعني يداعب ولا يقول الا حقا كما قال صلى الله عليه وسلم لكن قيده المصنفون على على الندره بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يديم المزح وان ثبت عنه وهذا بناء على قاعده وهي أن ما ثبت على الندره لا يعمم وما ورد عاما لا لا يخصص كل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص أو أقر خاصا حينئذ لا ناخذ منهما حكما حكما عاما بمعنى اننا لا نداوم عليه لكون قد اقره النبي صلى الله عليه وسلم بل لابد من النظر في كيفية الاقرار وما هو الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم قال يفعله على الندره لمصلحه تطيب نفس المخاطب ومؤانسته يعني ليس لذاته لأن الانسان ماذا قد يمزح وقد يلحق الحاكم الاجل الا يصيبه شيء من الكبت من الهم والغم ونحو ذلك اذا اراده أن يفرج عن نفسه فراعى مصلحة نفسه صحنم لا في هنا المرعى للنفس النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي هنا لو مزح انما مزح لمراعاه مصالح الغير ليس لنفسه وعلى كل هذا او ذاك كلاهما ليس منهيا عنه قال لمصلحتي تطييب نفسي المخاطبي ومؤانسته وهو سنة مستحبه فاعلم هذا يعني انا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن سنة المستحبه هذا لا يتاتى على قول اكثر الاصوليين صحيح لماذا لان ما كان من عادات النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا لا, لا يعطى حكم التشريع عنده ما كان من العادات والطبع يعني موافق للعاده وطبيعه هذا لا يعتبر ماذا لا يعتبر من الأمور التي تعطى الحكم الشرعي من الايجاب أو او الاستحباب ما يسمى بالافعال الجبليه وقد عرفنا سابقا ان الصواب انها ماذا ان الاصل فيها السنيه لعموم قوله جل وعلا لقد كان, لقد كان لكم في رسول الله اسوه والاسوه معناها ماذا القدوه وأطلق هنا لم يقيد هو في التشريع وفي غيره في الافعال الجبليه في العادات الى اخره في العراف هذا كله لم يقيده ودل ماذا على العموم ثم الصحابه رضي الله تعالى عنهم جرى على على ذلك فقول النووي رحمه تعالى أن المزاح الذي يكون على قلة على ندرة ثم يكون لمصلح تطيب الغير انه سنة مستحب هذا الصواب لأنك فعلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل فاذا كان كذلك هل يتاتى وصف النور رحمه, رحمة الله تعالى به السنية لهذا الوصف الفعل من النبي صلى الله على قول الجمهور من أهل الاصول لا والصواب نعم قال فاعلم هذا فانه مما يعظم الاحتياج اليه انتهى كلام قد ضرب الترمذي في الشمائل عن أبي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله انك تداعبنا وعرفنا أن مزح معناه داعبا اذا تداعبنا معناه ماذا تمازحنا لان المزاح بمعنى المداعبة هو معناه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له انك تداعبنا اي تمازحنا قال اني لا اقول الا حقا لان المزاح قد يكون ماذا قد يفضي الى الكذب فصار محرما فاذا كان لا يقول الا حقا لا سيما اذا اتى بتورية ونحو ذلك وحينئذ لا شك ان التورية ليست كذبا وانما هي حق لانه اراد معنى لم يتبادر اليه ذهل المخاطب واللفظ يحتمله إذا كان كذلك فهو, فهو حق على, على الاصل قال فكان صلى الله عليه وسلم يداعب الصحابه ولا يقول الا حقا قال الموردي في ادب الدنيا والدين قال والمزاح على ضربين فمزاح محمود ومزاح مذموم فاما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كرهه الله عز وجل ولا يكون باثم ولا قطيعه رحم هذا ضابط احسن مما ذكره النووي رحمه الله يعني المذموم الذي قد يعطى حكم الكراهه او يعطى حكم التحريم المزح قد يكون محرما إذا كان يفضي إلى قطيعه مطلقا سواء قد رحم او غيره حينئذ يكون محرما إذا كان كذبا يكذب في مزحه يقول هذا ماذا هذا صار محرما إذا مذموم قد يعطى حكم الكراهه وقد لا يعطى حكم الكراهه بل يرتقي الى الى التحريم وقد يكون ماذا قد يكون مباحا متى يكون مباحا إذا خلا من هذه الأمور التي هي مكروهه أو الامور التي هي محرمه قال هو الذي لا يشوبه ما كرهه الله عز وجل ولا يكون بإثم ولا قطيعه رحم وام المزاح هذا المحمود الذي لا يشوبه يعني لا يخالطه وام المزاح المذموم فالذي يثير العداوه ويذهب البهاء ويقطع الصداقه ويجرئ الدنيئه عليه ويحقد الشريف بسببه جمع بين امرين قد تكون مكروها وقد تكون ماذا قد تكون محرمه الضابط فيه والفارق بينهما أن ما لم يترتب عليه مخالفه شرعيه فهو مباح في الاصل وهو مباح في الاصل واذا ترتبت عليه مخالفه شرعيه سواء كان مكروها او محرما حينئذ صار مذموما قد يكون المزاح محرما وقد يكون قد يكون مكروها ولذلك قال يثير العداوه ولا شك ان العداوه ماذا مبغضه شرعا محرمه فإذا كان هذا وسيله إلى اثار ما في النفوس من الاحقاد والحسد ونحو ذلك والبذاءه والسخريه والاستخفاف بالناس صار محرما قال ويذهب البهاء هذا يكون مكروها لان البهاء التي هي الهيبه هذه ليست واجبه شرعا اين يكون ماذا يكون مكروها ويقطع الصداقه هذا يكون محرما ويجرئ الدنيء عليه هذا يكون مكروها ويحقد الشريف بسببه اي بسبب المزاح اين يكون محرما اذا جمع بين امور هي في الأصل بعضها يكون مكروها شرعا وبعضه يكون يكون محرما قال المفلح وروى الخلال عن أحمد الحامدي رحمه الله تعالى وجماعته من السلف الممازحة روى الخلال عن أحمد وجماعة من السلف الممازحة في بعض الاوقات جملة الحكاية اذا روى الخلال عن أحمد وجماعة من السلف انهم كانوا يتمازحون احيانا على قلة فهل ممازحتهم فعل لامر محرم شرعا الجواب لا وان كان هذا ليس بدليل شرعي ولكن من باب ماذا؟ من باب الاستئناس لأن الامام أحمد كاسمه امام وقد مزح اذا هل المزاح المباح يخالف هيبه الإمام الجواب لا لانه وقع من أمة من من السلف لكنه على قدره ليس مفتوحا المقيد يبقى مقيدا فلا يستدل احد به بهذا انه يمزح صباح مساء أو يضحك من الصباح الى المساء ان الامام احمد كان يضحك الامام أحمد كان يوما قل لا انما تاخذ كلامه العلمي بما هو عليه كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بكلامه العلم في مساله وهذه قد يغفلوا عمدا باع طلبه العلمي عنها وهي أن السلف يكاد يكون أطبق على جملة وهي أنه ليس بعد ليس بعد الفرائض افضل من العلم وهذا حق كما مر معنا ليس بعد الفرائض افضل من العلم اذا صل الفرائض وصم رمضان الفرض وحج ثم اشتغل بالعلمي ثم اترك جميع النوافذ هل هذا مقصود السلف الجواب لا كيف تعرف هذا انه مقصود السلف او لا انظر الى القائل هذه نقلت عن الامام الشافعي نقلت عن المبارك نقلت عن الامام احمد انظر في تراجمهم لتعرف المقولة المقولة تنظر تنظر فيها باعتبار قائلها فانظر في سيرته وترجمته هل ترك جميع النوافل لم يصل لا وترا ولا قياما ولا ظحا ولا يقرا قرانا ولا يسبح ولا يحمد ولا يستغفر ولا في الأسحار الاخره من أجل طلب العلم هذا ليس ليس ماثورا وانما اثر انه في بعض الاحيان قد يشتغل بالعلم ويترك جميع النوافل لكنه في بعض الاحيان ليس مطلقا فالاحتجاج بمثل هذه النقولات عن أهل العلم اللفظ صحيح فلم يتحقق لكن يستدل بها على أمر باطل وهو ماذا انه يترك جميع النوافل من أجل الاحتجاج ثم لو كان يترك جميع النوافل ثم يشتغل بالعلم بالفعل هذا قد لا ننكر عليه ان لا يذم شرعا لا يذم شرعا لكن الامر يخالف ذلك تزيد كثير من المزاح وكثيرا من الضحك ثم قد يشتغل بدراسة نسميها دراسة أو بعمل أو الى اخره نقول لا الامر انما يتات على فهم هذه الجملة باعتباري ماذا؟ باعتباري قائلها فتنظر الى حاله كذلك ما ورد عن الامام احمد رحمه الله من المزاح ينظر فيه باعتباري معتبري حاله مشتغل بالدعوه والعلم والتعليم الى ونقل عنه انه يمزح اذا في وقت دون دون وقت عند الحاجة قال روى الخلال عن أحمد وجماعه من السلف الممازحه في بعض الاوقات وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر مرفوعا اني لامزح ولا أقول الا حق يعني بلفظ آخر كما سبق في ماذا انك تداعبنا ثم قال اني لا أقول الا الا حقا هنا قيل قال اني لامزح اذا عبر عن المداعبه بماذا بالمزاح والمزاح هو المداعبه كما قال صاحب القاموس داعب مزح بمعنى داعب قال فقال بعض اصحابي فانك تداعبنا قال اني لا أقول إلا حق يعني لا اكون مزاحا بي بكذب ها وإنما يكون بماذا يكون بالحق سواء كان فعلا أو كان قولا هو حديث ابن المبارك عن أسامة بن زيد الليث عن سعيد المقبري عن ابي هريره وأسامة وإن كان من رجال المسلمين فقد ضعفه الاكثر ثم قال ابن مفلح وعن انس أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله اراد ان ياتي بمثال في مزح النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن الا الا حقا وعن انس ان, أن رجلا أن اتى الله عليه وسلم فاستحمله يعني طلب منه أن يحمله فقال إن حاملوك على ولد الناقه ولد الناقه صغير كيف يركبه صحيح ام لا صغير قال إن حاملوك على ولد الناقه فقال يا رسول الله ما اصنع بولد الناقه فقال وهل تلد الابله الا النوق يعني باعتبار مكان عبر عنه باعتباري باعتباري مكان قال رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال صحيح غريب ولا ابو داوود عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الاذنين يعني يمازح وهو كذلك وكان رجل من اهل الباديه اسمه زاهر يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعد له جاهزا من ابل ونحيا إذا اراد أن يخرجه فقال إن زاهرا باديا ونحن حاضرته وكان دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه لا يبصره الرجل هذا مزاح القول او بالفعل بالفعل وذاك بالقول اذا قد يكون المزاح بالقول وقد يكون بالفعل قال فاته النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضانه من خلفه لا يبصره الرجل فقال ارسلني من هذا ما عرفه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا ياله ما ألسق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه يعني لما راى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به الصقه نفسه ب بصدر النبي صلى الله عليه وسلم قوله فجعل لا ياله هذا الا من باب عدا اي قصر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبدا فقال يا رسول الله اذا والله تجدني كاسدا يعني هالكا منه سلعة كاسدا فقال لكن عند الله ليس بكاسد او قال لكن عند الله انت غالن اذا مازحه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ولم يكن الا ان حقا ولم يكن فيه اذيه له بل كان مسائنا له راهه احمد من حديث انس قال ابن مفلح الدمين بالدال المهمله في الخلق بفتح الخاء القصر والقبح وبالذال المعجمه في الخلق بضمها وقال محمود بن الربيع ان لا عاقل مجته مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه هذا ماذا هذا من قبيل المزاح المزح لكن لا يفعل الا مع صغير تعلم انه لا لا يتعذى او انه يسانس بي بذلك راهم مسلم والبخاري وزاد في وجهه قال في شرح مسلم قال العلماء المذج طر الماء من الفم بالتزريق معناه إرسال الماء من الفم بابعاد الله يعني عن بعد عن عن بعد. قال وفي هذا ملاطفه الصبيان وتانيسهم واكرام ابائهم بذلك وجواز المزح اذا في هذا الحديث حديث الذي فيه اني لا حديث محمود بن الربيع اني لا اعقل مجته مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه هذا يدل على جواز المزاح وانه ليس بمحرم لكن ليس كل شيء يفعل على على وجه الا بقيده فعله مع صبي ثم هو نبي صلى الله عليه وسلم فمثل هذه الافعال اذا لم ترى الناس يرغبون فيها وقد ترتب عليها شيء من الاذيه يريد الله لا تفعل وروى المذي عن زياد ابن أيوب عن عبد الرحمن المحارب عليث عن, عن عبد الملك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا لا تماري اخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه حديث السافه عبد الملك بن الجرير لم يسمع من عكيمه قال التلميذ قريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وذكر ابن عبد البر او ابن عباس المزاح بما يحسن مباح يعني مخالفه للحديث ابن عباس روى هذا الحديث لا تمازحهم يعني فيه نهي قلنا وعرفنا انه ضعيف ذكر ابن عبد البر قولا بسنده عن ابن عباس أنه قال المزاح بما يحسن مباح إذا لو كان الحديث ثابتا عند ابن عباس لما صح عنه ان يقول ماذا أنه مباح لك قيدوا بماذا بما يحسن أما ما لا يحسن فعينئذ نكون راجعا إلى القواعد العامه إن كان مكروها فمكروها إن كان محرما ف محرم. قال وقد مزح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقول الا حقا وهو كذلك عليه الصلاه والسلام قال غالب القطان اتيت محمد بن سليم محمد سليم كان مزاحا كثيرا المزح وكان مزاحا فسالت عن هشام ابن حسان فقال توفي البارحة. لكن لكنه تاول هذا النوم النوم نوع من من الوفاء قال توفي البارحة اما شعرت إنا لله وإنا إليه راجعون <تصفيق> رحمه الله تعالى وقال الله يتوفى الانفس حينا موتها والتي لم تمت في منامها وفي المأثور أن ان عيسى عليه السلام كان يبكي ويضحك وكان يحيى عليه السلام يبكي ولا يضحك وكان خيرهم المسيح وقال الخليل بن أحمد الناس في سجن ما لم يتمازح حقا هذا صحيح الناس في سجن إذا لم يتمازح هلكوا اذا المزاح في اصله يكون فيه تنفيس يكون في تنفيس للناس فاغلاق الباب مطلقا كما قال ويتقى المزاح على جهه الاطلاق هذا مخالف للي اصول الشريعه لان الاصل فيه ماذا الاصل فيه لباحه فإذا كان النبي قد مزح وذكر عن بعض الساده من الصحابه فمن بعده كانوا يتمازحون حينئذ نقول هذا الاصل فيه المباح ثم الاصل في الاشياء ما هو الاصل في الاشياء الاباحه إلا إذا افضت لماذا؟ إلى محظور شرعي حينئذ وسائلها احكام المقاصد وإذا كان الشيء يفضي إلى محرم صار محرما واذا كان شيء يفضي إلى مكروه صار صار مكروها ارجعني الى القاعده العامه لكن يبقى الشيء ماذا في اصله يعتبر مباح فكل قول الاصل فيه لباحه وكل فعل الاصل فيه الاباحه إلا ما دل دليل على على المنع منه قال الخليل احمد الناس في سجن ما لم يتمازح مزح الشعبي يوما فقيل له يا ابا عمرو اتمزح اعلنك اذا إذا راى شخصا يعني قد يبجله وتمزح تضحك كان الاصل ماذا الاصل التحريم فيقول اتمزح ما المانع انه يمزح اليس بشرا اما تنبسط نفسه ويحتاج الى الى يتكلم او او يضحك او نحو ذلك الاصل فيه أنه ينبسط ويمزح <تصفيق> قال رحمه الله تعالى فقيل له يا ابا عمرو اتمزح قال ان لم يكن هذا متن من الغم يعني ككلمه الخليل رحمه الله تعالى اه وكذلك قال كان محمد بن سيرين هكذا قال ماذا قال شعبي كان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيل لعابه فإذا اردته على شيء من ديني كانت الثريا اقرب اليك من, من ذلك بمعنى انه اذا جاء الدين جاءت المنهيات وجاءت الواجبات فليس ثم ما تستطيع ان تاخذ منه البت كما يعبر عامه الناس خط أحمر يعني لا يمكن أن يتجاوزه البته اما ماعد ذلك فالاصرفي في ماذا في الاصرفي لباحه والا يشغل عن عن الذكر وعن العلم نحو ذلك اما اذا وجد الانسان بالنفس فسحه لا سيما كان متزوجا مع زوجته ومع اولاده واذا كان في عمل مع اصحابه واخوانه لا به بق على على الاصره من را انه يكبت نفسه فانت وشانك لكن لا تحرم على الناس ولا تحرج على على الناس تبقى انت في نفسك لا تضحك ولا تمزح وعش كما كما تعيش إذا كنت ترى انه هذا هو الدين اما مع الناس لاسيه مع عامه المسلمين دائما احذر عامه المسلمين لأن بعض الناس إذا ضيقت عليه المباح قد يفضي الى ترك الواجبات التلبس بالمحرمات هذا ينتبه طالب العلم مع عامه الناس لا تضيق عليه لا سيما فيما الأصل فيه الاباحه ولو اكثر دعك من أن ان تعلق عليه كل أن تتمزح أن انت تضحك خله يمزح خله ها الاصل ماذا الاصل الاباحه لكن في الواجبات حينئذ ياتي الانكار إذا ترك الواجب إذا تلبس بمحرم حينئذ ياتي ياتي الانكار ما عدا ذلك فيبقى هذا الذي ينبغي ان يكون سياجا مع مع الناس الناس لا يطيقون المراتب العليا بل طلبه العلم بل حتى اهل العلم دع الذي يكون فيه شيء من الباس الحرج بعضه العلم قد لا يتورع عن بعض المعاملات التي فيها ماذا فيها فيها شبهه لذلك وهو عالم ومن من اهل العلم بل قد يكون من طلبه العلم حينئذ نقول ماذا هذا الاصل فيه ان يسجر لكن من عداه من من عامه الناس لعل لو تلبس بشيء وافتي به فيه شيء من الاشتباه لا ينكروا عليه ما دام انه أفتي له ذلك فلا فلا اشكاله قال هنا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد كان جماعة من العلماء الخوض في المزاح يعني مطلقا لما فيه من ذميم العاقله هذا التعليل يجعلنا نرجع الى حكمه فنقيده حينئذ نقول هل كل مزاح ينضي الى الى الى احقاد وقطيعه الواقع يشهد وليس عندنا النصوص هذا امر عادي حينئذ نرجع الى واقع الناس وما تعرف علينا هل كل مزاحم بالفعل يفضي إلى قطيعه ونحو ذلك من أحقاد ونحو ذلك كلها ليس كذلك بل ومنه. من هو منه اذا لابد مماذا لا بد من التفصيل إذا كان المنع لاجل ما يفضي إلى العاقبة صار ماذا صار معللا صار الحكم معللا المنع معللا فاذا كان كذلك والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى ما افضى الى محرم صار صار محرما ومتى ما لا يفضي راجعنا الى الاصل لأننا نناقش في مثل هذه المساله المساله نقول ما هو الاصل في المزاح هل الاصل التحريم حينئذ نحتاج الى دليل ناقل عن التحريم الى الاباحه او او الاصل الاباحه فنحتاج إلى ماذا الى دليل ينقل عن الاباحه إلى الى التحريم واذا كان كذلك فالقول حينئذ نكون ماذا نكون في في نظر الاطلاق العام في كراهه المزاح أو تحريم المزاح ليس موافقا للوصول ليس موافقا للوصول باعتباري أن الحديث لم يصح اولا لا تمازحه ثم ورد عن العباس ثم لو كان الحديث صحيحا فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم انه مازحه ومج في وجه محمود بن لبيد الى اخره ودعب عائشه ت الله تعالى وتسابق معه ونوع من المزاح حين نقول هذا يعتبر صارفا لذاك النهي أو يعتبر مقيدا فنحمل ذاك النهي على ما يضئ إلى سوء العاقبة كما قال هنا ابن عبد عن بعض العلم قال كره جماعه من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الاعراض واستجلاب الضغائن وافساد الاخاء نعم اذا وصل إلى هذه اذا هذا الحد صار محرم لا يجوز شرعا لكن نحن نعترض على هذا بانه ليس كل مزاح يكون مفضيا إلى الى القطيعة والشحنه بل من هو ومنه لا سيما اذا كان قليلا ومن أباحه قال ماذا قال على ندره على قلة لا يشغل عن علم لا يشغل عن ذكر ولو قلنا بان العامه كذلك لا يغلق عليهم الباب نقول حتى العامه لو اكثر منهم لكن نبين لهم الحكم الشرعي بس كذلك لو أرد العامي أن يشرب صباح مساء من القهوه والشاي لاخري نقول هذا لا يجوز ها يجوز او لا يجوز يجوز قطعا بالاجماع حين نقول إذا اراد أن يشرب دله بعد الفجر وبعد الظور وبعد المغرب وبعد العشاء اذا اكثر من, من شرب القهوة جائز على الاصل الاصل إذا اراد أن يمنعه قل ايت بدلي لان الاصل الباحه في في المزاحمه ذا الباحه لو مزح بعد الفجر وقبل الفجر وبعد الظور الى اخره حينئذ نقول ما دام انك اديت الفرائض وامتنعت عن المحرمات هذا كما ذكرنا دخل في المقتصدين والمقتصدون كما مر مخالفون للظالمين انفسهم قسمهم الله عز وجل لثلاثه اقسام الذي يكفي من المزاح ولم يقع في محرم هل هو من الظالمين لانفسهم الجواب لا اذا اما من السابقين واما من المقتصدين فهو على خير وهو على خير بل من الناجين ان شاء الله تعالى قال هنا كان يقال لكل شيء بدء وبدء العداوة المزاح لكن هذا ليس ليس على الاطلاق وكان يقال لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا إلا الشر هذا نظره ماذا هذه نظرة سوداويه صحه تعبيه يعني اهل العلم كما ذكرنا ساهل العلمي لهم مكانتهم ولهم إجلالهم لكن هذا لا يؤدي إلى ماذا إلى أن الطالب كلما سمع قولا انئذ يعمل ويعمل به لا سيما الكتب التي تعتني بمثل هذه الأداب لا يحرر فيها القول على الوجه الشرعي يعني كصيد الخاطئ اللي بنجوزه والمدهش ونحو ذلك من كتبه هذه لا تكون محرره وكثيرا ما يذكر مثل هذه المسائل قال كان يقال لكل شيء بدء وبدء العداوه المزاح وليس على اطلاقه وكان يقال لو كان المزاح فاحلا ما القح ان الشر قال سعيد بن ابن العاص لا تمازح الشريف فيحقد ولا الدني فيرتري عليك يعني بعض الناس هذا قد يوجد بعض الناس يعني عندهم مكانه فيريد الهيبه تكون في الداخل وفي الخارج في كل مكان فلا يؤذى لاحد أن يمزح معه البتة مثل هذا يجتنب هذه نوعيه خاصة إذا وجد نوعيه خاصة من الناس تقبل المزاح هذا يترك لكن إذا وجد هذا النوع لا يجعلنا ماذا نرجع إلى الحكم الشرعي فنقول المزاح أنه لا لا, لا يرتضيه ماذا الشريعه قل لا من اراد الا لا يمازح هناذي نقول هذا نوع خاص وقد اختار لنفسه ما بختار لكن النظر في الفعل والقول على جهته الاصلي والنظر يكون باعتبار الحكم الشرعي اما الشريف لا يريد من أجل ان لا ينتقص والا ينظر الى هيبته بان قدن تقول هذا اعتبر بي بالشخصي ولدني فيرتدي عليه لأن بعض الناس إذا مزحت معه ماذا يسرسل اذا هذا النوع تنتبه وتحذر منه لذلك طالب العلم او العالم قد لا يمازح عامه الناس قد يمازح طلبه العلم أو من هو من أقرانه لكن عامه الناس الذي لا يميز بعضنا تمزح معه 5 دقائق فاذا بي يسرسل معك ساعه وساعتين واذا توقفت غضب عليك نقول هذا النوعية ينظر فيها بي باعتباره يعني لا لا يسرسل معه فعلينا اذا ننظر باعتبارين هذا الذي نريده الاعتبار الأول باعتبار القول والفعل لذاته الاعتبار الثاني باعتبار الشخصي الذي يمزح معه أو يمازح فمن امتنع أو استرسل ينظر باعتباره والا الاصل بقين على على الاصل وهو جوازه واطلاقه قال ميمون ابن مهران إذا كان المزاح أمام الكلام فاخره شتم ولطان يعني اذا كان اول الكلام مزاح يوصل الى ماذا الى الضرب لطام وقد قد يكون بالفعل لكنه ليس مضطردا ليس مضطردا فلا يؤخذ حكم عام من من هذا وقال جعفر بن محمد اياكم المزاح فانه يذهب بهاء الوجه كان خالد بن صفوان يكره المزاح ويقول يصعط أحدهم اخاه باحر او باحر من الخردن ويفرغ عليه شد من غلي المرجل ويقول ما مازحت يعني قد يبلغ إلى الأذية ثم بعد ذلك يقول هذا مزاح عرفنا ان ثم فرقا بين ماذا بين ما يترتب عليه الأذية فيصير حينئذ سخرية واستخفافا وإذا لم يصل الى حد الاذيه فهو المزاح اذا اذا ضبطنا المزاح عرفنا ان هذا الذي ذكره هنا ليس داخلا فيه في المزاح ليس داخلا فيه بالمزاح في ولذلك قد يفعل بعض الناس افعالا ثم يقول ماذا مازحتو لكن بعضهم قد رايته يمزح مع شخص سياره تكون اتيه بسرعه فيدفعه يقول امزح معك كيف تمزح ماذا ليس مزاحا هذا هلاك قل هذا يعتبر ماذا خارجا هذا سخريه واستخفاف لاخره لكن المزاح لا يترتب عليه أذية لا بقول ولا ولا بفعل قال هنا وقال إبراهيم النخعي لا يكون المزاح إلا في سخف أو بطر السخف بضم السين نقه العقل وقد سخف الرجل بالضم سخافه فهو سخيف مثل حامته على كل من أهل العلم من كده المزاح مطلقا دون تفصيل نظر إلى العاقبة ثم عمموا ونقول هذه العاقبه ليست مطلقه ما دام عللت الحكم الشرعي الكراهه بسوء العاقبه نقول هذه ليست مطلقه اذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما حينئذ الخلاصه ان المباح ان ان المزاح الاصل فيه الاباحه الاصل فيه من منع او كره حينئذ يحتاج إلى دليل فإذا كان المزاح في اصله مباحا لا يمنع أن يكون المباح الا ان ينتقل الى المكروه أو المحرم هذه قاعده عامه اليست قاعده الوسائل لها احكام المقاصد الاصل فيها الكلام في في المباحات المباح الذي يفضى إلى محرم صار المباح محرمة اذا الشأن في المزاح لماذا نفرق بين بين البابين فالاصل في المزاح الاباحه فإن افضى إلى محرم أو مكروه صار محرمًا أو مكروها ونبقى على على الاصل طالب العلم او العالم يأخذ بما عليه جادة العلميه لا يكثر من المزاح صباحا مساء ولا يتركه لانه هذا يعني يعتبر كبتا لليل النفس ثم قد يحتاجه الناس تمزح مع هذا إلى اخره هذا من يعتبر من الوصال من من الامور التي تزيد في في المحبه والاندفاع نحو ذلك أما اغلاق الباب مطلقا هذا قل لا لا يعتبر اي وجد اناس اشخاص باعيال لا لا يرتضون المز يتركونه دعك منهم واذا وجدت اناسا يفرطون في المزاح إن اذ انت معهم يعني يكون ثم سياسه في التعامل مع الناس والقول في الضحك كالقول في المزاح يعني فرق بينهما البتة انت جافاه الانسان ونفر عنه واوحش منه وان الفه كانت حاله ما وصفنا فليكن بدل الضحك عند الاناث تبسما لا باس بتبسم وهو الاصل هو الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحك عليه الصلاه والسلام وان حمل بعض العلم الضحك على التبسم لكن ليس على ليس على يعني لا لا يوافق مطلقا وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التبسم دعابة يعني داخل في ماذا في المزاح داخله فيه في المزاح لان الممازحه هي المداعبه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم اياكم وكثره الضحك فانه يميت القلب ويذهب بنور الوجه اياكم وكثر لو صح الحديث فيكون حينئذ النهي عن ماذا عن الكثرة ليس عن اصل الضحك الحكم الشرعي هذه قد يغفل عنها بعض الفقهاء كما نبه عليه الشوكاني رحمه الله أن النهي اذا كان منصبا على وصف كان الوصف قيدا كان الوصف قيدا كما في قوله تعالى: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا" هل هو نهي عن القتل مطلقا أو أنه بوصف التعمد بوصف التعمد عن العمدي كذلك نهى ماذا عن كثرة الضحك حينئذ ليس النهي هنا مسلطا على اصل الضحك وانما على الضحك بوصفه الكثرة احترازا عن الضحك بوصفه القلة واضح هذا فالكثرة والقلة لها اعتبار من حيث التحريم وعدمهم قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من كثر ضحكه سخف به كذره وذهب بهاؤه وقال بعض الحكماء إياك والمشي في غير ادب والضحك من غير سبب وسبق الكلام في ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقد ضحك المقداد وحدث في مسلم ضحك المقداد بحضره النبي صلى الله عليه وسلم حتى القى إلى الأرض يعني سقط من كثرة الضحك وما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم راهو مسلم من حديث المقدات في قصه طويله في اداب الاطعمه وقال ابن الجوزي في اوائل صيد الخاطب قال ما اعرف للعالم قط لذة ولا عزا ولا شرفا ولا راحه وسلامه افضل من من العزله افضل من من العزل يعني العزل عن المخالطه الناس وليس العزل عن عن العبادات واجتماعات الناس التعبديه صلاه الجماعة وصلاه العيد نحو ذلك هذه لا يصح فيها القول بعزلة الناس عن هذا المجتمع وانما العزله فيما سوى ذلك وهذا الذي جعله ابن القيم رحمه الله تعالى الفيصل او التحقيق فيه في المساله قال اختلفوا في العزلة الى اخره قالوا التحقيق انه يخالط الناس في صلاه الجماعه ويحضر الجمعه والعيدين والجنائز ونحو ذلك ويزور المريض فقط ومع ذلك ينعزل عن أو يعتزل الناس حينئذ هذا الذي عناه رحمه الله تعالى قال أفضل من العزلة فانه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق لأن الخلق يهون عليهم من يخالطون هذا ان وجد في بعض الناس ان خولطوا حينئذ هان عندهم الذي يخالطون وهذه الاغرب الاقرب انها ماذا انها قد تكون مصلحه شخصيه يعني باعتبار العالم نفسه ان ترتب عليه عدم قبول الحق لأجل أنه لا يهاب صارت مساله أخرى وأما الهيبه مطلقا هذه ليست بلازمه يعني لا يبحث عنها العالم أنه يسعى ان يكون مهابا عند الناس وإنما الهيبه تابعة لماذا للحق وقول الحق ونحو ذلك فقال هنا ربنا تعالى ان مخالطه الناس تفضي إلى اسقاط هيبة العالم إذا ترتب على ذلك عدم قبول قوله حينئذ صار فيه ضرر فالمصلحه حينئذ لابد من جلبها وتدفع هذه المفسدة فلا يخالطهم فلا فلا يخالطهم اما إذا كان في مخالطه بعض الناس أنه لا لا تسقط هيبته ويبقى ويقبل قوله ويسمع إلى نصحه مع كونه يخالطهم حينئذ لماذا لا يخالط الناس يبقى على, على الاصل والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالط الناس قال لان الخلقه يهون عليهم من يخالطهم ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم لا سيما بعض العوام الذي لا يحسنون النظر فيه في العلم او معرفه اقدار العلم ولهذا عظم عليهم قدر الخلفاء لاحتجابهم هذا القديم قال الخليفه الخليفه يعني ولي الامر يحتجب عن الناس لا يظهر للناس بخلاف العصور المتاخر لو اكل او شرب ظهر للناس قل هذا يسقط الهيبه فيه في نفوس الناس إذا لم يكن يروه صار له هيبه الذي لا يرى يهاب والذي يرى بكثره حينئذ لا يهاب ولا شكن ثما فرقا بين بين الخليفه وبين العالم خليفه لابد من سطوه قوية هذا الاصل فيه والعالم العكس لابد من الرحمه والصلة والقرب من, من الناس فلا يقاس هذا على على هذا قال واذا راى العوام احد العلماء مترخصا في امر هان عندهم فالواجب عليه صيانه علمه واقامه قدر العلم عندهم صيانة العلم الواجب يعني واجب شرعي أو عرفي هذا يختلف لانه اذا قيل واجب شرعي معناه ياثم صيانة العلم يعني حفظ العلم لانه مكلف شرعا بماذا بتبليغ العلم ومكلف شرعا بحفظ الشريعه فاذا كان هذا لا يتاتى الا بان يجعل هيبه له عند الناس صار واجبا شرعيا وليس واجبا عرفيا أما إذا لم يكن كذلك فالواجب حينئذ نكرو باعتبار ما تعارف عليه اهل العلم فقوله فالواجب صيانة علمه يحتمل انه اراد به رحمه الله الواجب الشرعي وهذا إذا كان يترتب عليه عدم قبول قوله فايفتي ويتكلم لا يهاب ولا يلتبت لي للمخالطه او لكثره ظهوري او نحو ذلك حينئذ نقول يجب عليه ماذا ألا ان ينعزله وان يختفي من أجل ماذا أنه إذا تكلم بالشرع صار مقبولا عند عند العامة وهذا لا يعنى به كذلك طلبة العلم او اقرانه وإذا راى العوام أحد العلماء مترخصا في امر هان عندهم والواجب عليه صيانة علمه واقامه قدر العلم عندهم فقد قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا يعني قالوا بعض السلف وليس كل السلف يعني كان يمزح وكان يضحك مع الناس في ايام طلبه ولكن لما صار يقصد بالعلم ويقصد بالفتوى حينئذ عندما من يهون من عامه الناس من يهون العالم في نظره اذا راه يمزح يكف عنه لا يمازحه وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا اشكال في الممازحه ونحوها هذا قد يختلف باختلاف العصور والازمان واختلاف الاماكن بل باختلاف الاشخاص هذا الناس عنده عنده ملكه وقدره ان ان يمسك نفسه متى ما اراد ان يمسك وبعض الناس قد لا يستطيع يعني إذا مازح فلاتت الأمور عنده وإذا لم يمازح ينص صارت القبضه قويه بعض الناس اما افراط أو, أو تفريط والذي لا يتوسط والتوسط هذا فيه شيء من الصعوبه الذي يتوسط يستطيع ان يحكم الناس والذي لا لا يتوسط بمعنى اما افراط او تفريط حينئذ ينظروا بحاله قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك وإذا صرنا لا يقتدى بنا فاذا صرنا يقتدى بنا فما اراه يسعنا وقال سفيان تعلموا هذا العلم واقضموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجحه القلوب فمراعاه الناس لا ينبغي أن تنكر هكذا قال ابن الجوزي وهو صحيح يعني مراعات الناس من حيث قبول الشرع وعدمه نقول هذه لا تنكر بل قد يكون واجبا كما قال فيما في ما سبق الواجب صيانة العلم فاذا كان الناس لا يقبلون إلا بان ينعز العالم وتكون له هيبه او لا يمازح أو لا يضحك أو نحو ذلك فلا باس بل قد يتعين عليه ذلك وأما إذا كان الناس فيه وفيه حينئذ لا يتعين عليهم ذلك فمراعاه الناس لا ينبغي ان تنكر فقد قال عليه السلام لعائشه لولا حدثان قومك بكفر لا نقفط الكعبة وجعلت لها لهب بي فقاس هذا على على ذاك كان فيه شيء من من البعد وقال أحمد الامام احمد رحمه الله تعالى في الركعتين قبل المغرب رأيت الناس يكرهونها فتركتها هكذا نقل عن الامام أحمد رحمه الله تعالى وهذا يحتاج الى تحرير على الامام احمد عن السبب كذلك لان مثل هذا الاصل أنه لا يترك يعني اذا كرهها الناس لماذا كرهه لماذا كان كره؟ ابدى من معرفة هذا الا لا لا يقتدى بالامام احمد في مثل هذا لو كرهها الناس صلاه ركعتين صلاه ركعتين الفجر الراتبه عين اذا نكرهها نتركها لو كره الناس قراءه السجده وهل اتى في صلاه الجمعه كما يكون الآن هل نتركها؟ قال لا لا لا نترك اذا الاصل ماذا؟ الاصل التمسك به بالشرح فينظر مثل هذه النقول عن الائمه لا بد من تحريرها ومعرفة اسبابها لانها اشبه ما تكون بقضايا اعيان وقضايا الاعيان في الاصل قد يؤخذ منها حكم لكن الاصل انها محتملة لأن فعل كره الامام لفعل الناس من هم الناس هؤلاء؟ وماذا كره وما الذي بلغه وما الذي سيترتب عليه لو فعل الا محتملة وهذا قد يقال مثلا لو وجد انه سيقتتل الناس من أجل الصلاه لا شك انه يترب لكن إذا لم ينقل شيء حين تبقى هذه القصة او هذه الروايه محتملة ثم الاحتمال هذا لا نرجع إلى الاصل الشرعي فنترك هاتين ركعتين من اجل الناس وكل ما كرهه الناس او لم يرغب فيه من السنه سواء تعلق بالصلاه او تعلق بالخطبه او نحالك فالاصل هو الشرع وكراهه الناس ليست ليست معتبره اما اذا افضى الى شيء يكون فيه من المحرمات ينظر فيه بحسبه وحاله قال فلا نسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء يعني لو راى ان العالم يتكلف بعض المسائل مع الناس لا يقول هذا يتصنع للعامة الناس هذا يطلب رضا الناس هذا يطلب الثناء من الناس او مدحه الناس هذا رياء قل لا لا, لا ينبغي ساعة الظن بي به العلم هذا الاثر لكن اهل العلم اهل العلم ليس الذين يرتدون ثياب العلم ولا يسمون من اهل العلم فرق بين بين النوعين فيوجد الآن كثيرا من من الدعاه الذين يلبسون ثياب اهل العلم لكن ليسوا من اهل العلم فقد يصنعون اشياء اشبه بما يكون به بامور الدنيا يعني تشبهنا بالحكام وغيرهم في اللباس وفي... إلى اخره لكن مراده هنا رحمه الله تعالى ماذا ما يتعلق به باهل العلم الذين هم أهل العلم الرسخون في العلم الذين أمر الله تعالى به بسؤالهم والاقتداء بهم ليس كل من تصدر صار من العلم وليس كل من لبس البشت صار من العلم تبلها وليس كل من وضع الدال أو الهمزه والدال صار من العلم إنما أهل العلم هم الذين عالموا الشريعة فعمل بها جمع بين بين امرين اما الذي يكون أمر اخر هذا بحسبه قال هنا فلا نسمع من جاهل يرى مثل هذه الاشياء رياء إنما هذه صيانه للعلم كل ما يصون به أهل العلم العلم فليس من الرياء البتة ولو كانوا فعلوا شيئا من أجل الناس أو تركوا شيئا من من اجل الناس ولذلك ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى اظن في نيل الاوطار في كلامي على الجمعه والخطبه ونحو ذلك وما يكون عليه الخطيم الاصل عنده رحمه الله تعالى الا, ألا ينفرد الخطيب بلباس ينفرد به عن الناس هذا الاصل عند الشوكاني وهذا أول اصله هذا هو الأصل. لكن إذا كان الناس لا يهابون الخطيب إلا بلباس معين قال أرى أنه قد يتعين عليه قد يتعين لماذا ليس كل لهيبه والناس الان يلبسون ماذا في في خطب الجمع وغيرها ماذا البشت حينئذ تكون له هيبه تكون له مكانه فلا باس ان يلبس سواء كان استحبابا أو كان على جهه الايجاب أما في ما ذلك فينظر بحاله ينظر به بحاله لان ما عدا ليس بواجب على الناس أن ان يستمعوا فينظر فيه قال, قال رحمه الله تعالى انما هذه صيانه للعلم إلى ان قال فلا ينبغي للعالم أن يتبسط عند العوام حفظا له ان يتبسط عند العوام يحفظه وهذا ليس بشرع وانما هو راي منه رحمه الله تعالى فيكون الميزان فيه حينئذ الشرع وينظر الى خصوص العامة إن كان العالم يرى في هؤلاء العامة انه لو تبسط معه من انفرط معه حينئذ له أن يكفى ولا يكون من الرياء ولا من شيء مما يتعلق بالامور المذمومه شرعا وان لم يكن كذلك فالاصل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو الاسوة عليه صلاته والسلام قال فلا ينبغي للعالم ان يتبسط عند العوام حفظا لهم ومتى أراد مباحا فليستر به عنهم قال وهذا القدر الذي لاحظه ابو عبيده حين راى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قدم الشام راكبا على حمار ورجله من جانبه كانه مر ان أن هذا يليق بماذا بالخليفه أن يركب حمارا وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فمشوا امل لكن الناس قد ينتقلون عن عهد النبوة إلى ما بعده ويحصل شيء من التغير يعني هذه الامور الدنيويه الاصل العبره بماذا بالدين والعزه انما تكون بماذا بالدين هذا اصله حينئذ قد يتاثر الناس ببعض العادات فمراعاتها تكون على هذا المنوال يعني قد تراعى وقد لا تراعى وكل شخص ينظر بحاله وبحال الشيء الذي يراعى او لا يعني ليس ان قاعده عامه يراعي أو لا يراعي ليس عند اليمين او الشمال لا. قد يراعى في بعض المسائل وقد لا يراعى في مسائل وهنا ابو عبيده كانه لاحظ أن عمر رضي الله تعالى عنه قد خالف ما عليه المعتاد من الخلفاء والأمراء انهم انهم لا يركبون هذه الاشياء التي يكون فيها الزراء عند بعض الناس لكن هذا لا ينبغي كما ذكرنا قال قد قدم الشام راكبا الحمار ونرجلاه من جانب فقال يا امير المؤمنين يلقاك عظماء الناس فما احسن ما يقول ابن الجوزي فما أحسن ما لاحظ يلقاك عظماء الناس يعني يراك أهل اهل العظمه من الناس حينئذ قد دقع في نفوسه ماذا شيء من الزراء شيء من, من الزراء فعاد منه ان ينكف عن ركوب الحمار بهذه الصفة ابن الجوزي يقول فما أحسن ما لاحظ يعني كانه صوب مطلقا ابي عبيد هذا في نظر هذا في نظر لان ذاك الزمان يختلف عن الزمان الذي فيه ابن الجوزي رحمه الله تعالى فالنظر الى العظماء ليس كما هو في ذاك الزمان إلا أن عمر اراد به تاديب ابي عبيد بحفظ الاصل فقال إن الله أعزكم بالإسلام فمهما طلبتم العزه في غير اذلكم يعني ليست العزه في ماذا تركب حماره وتركب سياره أو طائرة انما العزه في ماذا بالدين وتمسك لكن اراد ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما تقرر عنده ان يجعل هذا باب التاديب يعني يجعله من عمر انه ليس هو بيانا لي للواقع يعني لماذا انت ركبت الحمار قال لانه ماذا لماذا انت ركبت ركبت الحمار من اجلي من اجل تقرير اصلي وهو ماذا أن الاصل في العزه إنما هي به بالدين وإلا عمر رغب أن لا ينكر الحمار هذا معنى كلامنا ليس الأمر كذلك بل هو على على اصله فقال إن الله عزكم بالاسلام فمهما طلبتم العزه في غيره اذلكم قال والمعنى ينبغي أن يكون طلبكم العز ينبغي ان يكون طلبكم العزه بالدين لا بصور الافعال وان كانت الصور تلاحظ انتهى كلامه اذا هذا الذيعناه رحمه الله تعالى هو فيه شيء ام ثم قال المصنف رحمه الله تعالى اذا قال ويتقي المزاح وكثرة الضحك فانه يقلل الهيبه اي علم المهابه والهجلال والمخافه ويسقط الحشمة أي الاستحياء كما قيل من مزح سخف به ومن أكثر من شيء عرف به وعرفنا أن هذا الاطلاق من المصنف في فيه نظر بل الصواب فيه تفصيله ثم قال الرحمن تعالى خاتما هذا النوع من الأدب فيما يتعلق به بالدرس قال ولا يدرس يعني المعلم في وقت جوعه يعني وهو جوعان لا, لا يدرس لماذا لا يشغل الذهن يعني مع عقله وكلامه والا مع بطنه فقال لا يدرس في وقت جوعه او عطشه أو همه او غضبه او نعاسه او قلقه يعني ليس ثم شيء ها يزعجه عن الدرس فيشغله فاذا المشغول لا يشغل كذا يقول الفقهاء مشغول لا يشغل الذي اشتغل به ذهنه ببطنه او بعقله او بهم او بغمه او بعقاره او باسهمه او نحو ذلك الذهن المنصروف عن ماذا عن العلم فلا أن يتخلص اولا من هذه الأمور ثم ياتي الى الدرس قال ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج ربما اجابه أو افتى بغير الصواب لانه مشغول فيحتاج الى تامل ويحتاج الى نظر ويحتاج الى تدبر قد يفتي بغير الحق لانشغال ذهني وقد يتكلم بغير الصواب لانشغال ذهني ولانه لا يتمكن مع ذلك من السفاء النظري والتدبر في في الدليل وفراغ النفس من الاهتمام باي صارف اصل عظيم عصر عظيم في باب القضاء وفي غيره لانه يوجب اقبال القلب على المهمات لهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو واضبان بالاجماع ان العله هنا اعم عليس المراد به ماذا الغضب بل ما يشوش الذهن فالتشويش هو العله هنا لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لهذا التشويش إذا هو غضبان او جوعان الى الى وكذلك جاء في الحديث في ما يتعلق اذا وضع العشاء وحضرات العشاء بكسر فابداوا بالعشاء لماذا لانه سيصلي مشغول مشغول الذهن لكن هذا إذا حضر وليس ينتظر إذا حضر إلا إذا كان مشغول البال ببطنه وحينئذ لا باس ان يؤخر اذا اراد بهذه الجمله أن يبين أن الدرس لا يكون وقتا انشغال الذهن البتة باي كان باي شيء كان هذا هذا الانشغال والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين